بوك تو سيوة سبعة و في الطريق في الطريق هن كور پو مودرسيكل هو يسافر هو يسافر بالموتور سايكل. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Han sejler med skibet. Hua yusafiru bis-safina. Huwa yusafiru bis-safina. Han sejler med båden. Huwa yusafiru bil-qarab. Huwa yusafiru bil-qarab. Hans schwimmt. Huwa yasbah. Huwa yasbah. أرتفع هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ أرتفع ليت هل سفر الواحد لوحده بالأوتوبس خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوبس خطر؟ أرتفع ليت أتقطع هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. <تصفيق> أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ <تصفيق> أراه يوجد هنا موقف سيارات؟ أوجد هنا موقف سيارات؟ ولكن من باركير هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ستار توا على سكي؟ هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ تارا دو سكي ليفت هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ كان من لايسكي هنا. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟